يا ياب يا يا أخي الماقل تلمي تقول سريع بيك غدا فن التجارة يشتريع ويبيع رايح يجي لك يا عزيزي بالشراء والبيع راسك لفانة والجسد يا ياب في و... يلا هو قل عبيب مدمعه في وجن تهامي هاي التجارة ما شفت في جملة اياها انا بعتم شرات بمعجتي في نصرتي ما وكلنا يا نوري الحال فدوى الحق ولي وانجان يا ابن ليتم ما تقدر على حوال لا تضع دير البصر عين يتامحسيا واطفال اشوف الذي بين الاعدي يسحب اغلايا والجام ابو صدره اب رجله ولي ولي وكن دواه يا ابني وظل على الغبره وبعد الذبيح ما نال مثل مدلل الزهره صار بي مدلل ولي خالي الاعادي رضي داوداش الشم